قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه كذلك كرنا ليوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبن شَيْخًا كبير فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال ما عاد الله أن نأخذ إلا موجدنا متاعنا عنده إن إذا اللظالمون فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَبْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ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 فَلَمَّا أَنْجَى الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُو بَنَاءً إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ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 ما كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولكن تصديق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صن ون وغير صن وني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا أَرَادَ الله بقوم سوء انفلا مرد له وما لهم من دونه مِنْ وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهرين من القائل بل زوين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَيْتُوْا لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هاد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 قل ال الذيذ نَامَنهُ يقمُ الصَّلاةَ وَيُفِقُ مَِّا رَزَقُناَاهُم صَِو عَانَ وَيفِقُوا مَِّا رَزَقُنَاهُم صَِّ وَعَانةَم مِنْ قبلَِأَ يَأتَوم ال لا بَيعُم فِيهِ وَلا خلِال.